يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَط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 وَلَا نِس أُم مِنْ النِسَ إ عَزَ أيَكَُّ خَيْرًَا منهن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 وَجَعلَّكمُم شُعذَو وَقَبَ إلَ تَعاارَفُ إِ كَمَكُمْ إادََ اللهَّه أَطكُمْ إِ اللهَّه عَليمٌ خبير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 ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فِي السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا